مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ اللَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم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 وَلئِكَ الذي نَطَبَ اللهَّ عَ قُلُ بِهِم وَالتَّبَعُ أَوواءهُم والَّذ نَحتَدَو زَادَهُم هُدَا والَّذ نَهتَدَو زَادَهُم هُدَ وَآتَُم تَقَوهُ فَهَ يَظُونَ إَِّ فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراء فعلم أنه لا إله إلا الله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 ذِلِكَ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الموت فأولى لهم طاعة فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فَهَلَعَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على ادْبَارَهُمْ مِنْ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَن أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ